118. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع 119. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك ادنى الا تعولوا واتوا النساء صدقاتهن نحله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا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 وَبَتَلُ الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُنِكَ حَفَّ إِنْ أَنَّسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوا هَائِسَرَافَ وَبِدَارًا أَيْ يَكْبَرُ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 نصيبا مفروضا واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا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 119. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف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 من بعد وصيتي يُصِنَّ بِهَا أُوْدَائِنَ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إلَّا مِنْ يَكُلَّكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ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 والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنه تجري من تحتها الانهار خالدين فيها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 129. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما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 يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلون لتذهبوا ببعض ما اتيتمون الا ان ياتين بفاحشه مبينه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 إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم 119 وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم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 الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم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 واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا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 أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ الله كان عفوا غفورا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 ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا يا أيها الذين اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أذبارها أو نلعنهم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 انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا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 إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعيم ما يعظكم به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 والله أشد بأسا وأشد تنكلا، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها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 وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة وذية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا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 وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً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 وَإِذَا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده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 ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما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 ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا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 إن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا آثَوَ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نُصَيْبًا مَفْرُوضًا وَلَ أُضِللًاَّهُ وَلَأُمًَّا فليبتكن وَلَ آممًُا الأنعام. فَلَا يُبَدَّلُ كُنَّا أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمِرًانَهُمْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا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 ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا ان يجزه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا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 التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان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 وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُنَّ تَعْذِلُ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ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 وكان الله سميعا بصيرا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أَنفُسِكُمْ أَوِ الوالدين والأقربين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 بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة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 إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن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 ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم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 ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذ الكافرين اولياء من دون المؤمنين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 وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إِلَّا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب, وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا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 111. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد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 برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا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 وَإِن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الْأُنثَيَيْنِ يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم